اعْبُدُوا اللَّهَ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ